juda <laughs> اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناحب ما فيه حتى مقناي اليوم ساقوني في قيدي يا اخي والضرب على مني معي لا راحم أشكو إليه أذيتي لم ألف إلا ظالما لم يخشعي حال الردا بيني وبينك يا أخي لو كنت في الأحياء هالك موضعي multimillionaire مسلوبة مضروبة مسحوبة منهوبة حتى القمار وبرق عين مروا بها لترى أعزة قومها صرعا تكفنهم رياح الزوب أخاها جثة من غير ما رأس فألقت نفسها بتلوعي فوق الحسين السبط حاظنة له فنعته نعي الفاقدات الضيئين وتقول حان فراح شخصك يا أخي من ذال ثاكلة وطفل مرضعي يا كافلي هل نظرة أشفي بها قلبي وتطفي لوعة في أضلعي اتبيته في اللمضه بلا كفن ولا وسن ويهنا بعد فقدك ما جاي حاشا وكلا يا كفينا ارميلي و في النايده عنتي ད�ས <mimitation> ད�སས دعتك الرحمن يا من فقده أجرى دموعي مثل سحبل هم معيني لا عن ملال إن رحلت ولا قلا وعليك تسليمي ليوم المرجعين بالله يا احد الضعون معدينا قف بالطفوف ولو كان عسته الجعيب لابث احزاني وقد ما جرى اسفا بقان من غزير الدمع